بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزت الل الذي جمع ماله وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لي في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده في عمد da da